ثامود فأهلكوا بالطارية وأما عادو فأهلكوا بريح صفر النعاتية سخّرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوما فتر القوم فيها صرعا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا الْصَّرْعَاءَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أُخْلِنْ خَوْيَةً فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبان فدكتا دكتة واحدة في يوم إذه وقعت الواقع وشفت السماء فهي يوم إذه والملك على أرجائها.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 117. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 118. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 119. من رب العالمين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 117. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 118. وإنه لحسرة على الكافرين 119. وإنه لحق اليقين